قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطالب المؤمنين إن أنا إلا نذير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 فَإِن جَئْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّ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 wa idha batashstum batashstum jabbarin fattaqullaha wa ati'ud wattaqulladhi amadakum bima ta'lamun amadakum bian'amin wa banin نات وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذت لم تكن من الواعظين